قُلْ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ على عَلَى أَن تَجُرَّنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ فَإِنْ أَتْمَمْتَ فَمِنْ عِنْدِ إن ذكّر أريد أن أشكو عليك، ستديدني إن شاء الله من الصالحين.